يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير